الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الطين إياك العبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Şəhədə Qul illə Jesus. <laughs> لا الله كيف بمن اوكل بنا اياتك انهم لا يفلح الظالمون ويوم نحشو جميعا ثم